بعنوان الصارم المسلول على ساب الرسول اعلموا رحمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم خلق الله وهو أرفعهم قدرا عند الله جل وعلا وهو أحب من خلق الله إلى الله تعالى ولم لا وهو سيد الأنبياء والمرسلين قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو صاحب الشفاعة العظمى حيث يتبرأ جميع الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى وصاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم وهو أول من يفتح باب الجنة فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا واهلينا وأبنائنا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا فمن قدم أحد في المحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلبه يحتاج إلى تطهير من قدم أحدا في المحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعالج ذاك القلب فإنه مريض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤثرون محمدا صلى الله عليه وسلم على أنفسهم على أغلى ما يملكون يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنفس والمهج ويفدون أنفسهم لأجل رسول الله يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم وأولادهم وما, وما يملكون إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أخي رحمك الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بذل جهدا كبيرا واتعب نفسه وتعنى حتى بلغ منه الجهد ما بلغ وبلغ إذاء المشركين له حدا عظيما من أجل أن يخرجنا من الظلمات إلى النور ومن أجل أن يهدينا إلى جنات النعيم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقف مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفتين. الوقفة الأولى وقفات مع رحمته صلى الله عليه وسلم وعنايته بتلك الأمة والوقفة الثانية الصارم المسلول على ساب الرسول في حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهانه أو سخر منه أو استهزأ به صلى الله عليه وسلم فإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما رفيعا عاليا ولا يجوز أبدا لأي مخلوق أن يقرب من جنابه صلى الله عليه وسلم اما الوقفه الاولى الأولى فانظر رحمك الله كم بذل النبي صلى الله عليه وسلم لأجلك أنت ولأجل أنا كم بذل النبي صلى الله عليه وسلم وعذب في الله تعالى من أجل أن يأخذ بأيدينا إلى جنات النعيم حتى لامه رب العزة جل وعلا الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يلوم محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك مهلك وقاتل نفسك يا محمد من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا بكتابي من أجل أن يتبعوا سنتك؟ لا إن عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء فلامه الله جل وعلا لما يبذله صلى الله عليه وسلم من الجهد فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين باخع أي قاتل ومهلك نفسك من أجل أن يؤمنوا فلامه الله جل وعلا وفي الصحابة صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا عظيمة فشعلت الفراشات وتلك الدواب التي تجتمع على النار تجتمع اليها فتتساقط فيها فتتساقط فيها فانا آخذ بحجزكم هلموا عن النار وأنتم تتفلتون مني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزي هذه الأمة ممسك بهم يريد أن يأخذهم إلى الجنة لكن بعض أفراد تلك الأمة يابوا إلا أن يتفلتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقون أنفسهم في النار إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني لقد اوذيت كثيرا وأنا أدعوهم إلى الله جل وعلا وكان أشده علي أشد موقف مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الله جل وعلا ذاك الموقف الذي سيذكره وقبل أن أذكر هذا الموقف العظيم أريد أن أبين ما الذي حدث له صلى الله عليه وسلم يوم أحد لتجعل عائشة رضي الله عنها ذاك اليوم يوما مشهودا يضرب به المثال في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوذي كثيرا كان المشركون يضعون القمامة وغير ذلك من الأشياء المؤذية أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعل الملعونة أم جميل عليها لعنة الله كانت تأتي بالقمامات فتلقيها أمام دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الدار فيجد القمامه قد ألقيت أمام باب داره فيقول يا معشر قريش أي جوار هذا؟ أي جوار هذا فصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بين الناس ويدعوهم إلى الله جل وعلا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ويدعو الناس إلى الله جل وعلا فلا يلقى إلا الإيذاء والتكذيب حتى أن عمه كان يسير خلفه أبو لهب كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو الناس إلى الله، وهو يقول كذاب لا تصدقوه، فيقول الناس من هذا؟ فيقولون هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ومن هذا؟ إنه آ أبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الناس عمه. أعلم به من غيره فكان يصد الناس عن سبيل الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على الدعوة إلى الله ليأخذ بايدي الناس إلى الله جل وعلا وهو يصلي في فناء الكعبة قام أشق المشركين عقبة بن أبي معيط ليضاع فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الجازور أمعاء الجازور المنتنه التي قد ذبحت قبل ذلك بيوم فتنتنت يجعلها فوق ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا حتى أن أبا جهل أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله حفظه وحماه الله جل وعلا الذي أجل محمدا ورفع قدره ف لم يناده باسمه صلى الله عليه وسلم إلا نادرا وسوى ذلك قرن اسمه وأضافه للنبوة أو الرسالة أو ناداه بالنبوة والرسالة يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك محمد رسول الله لما ذكره باسمه أضافه للرسالة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار ومبشرا برسول يأتي برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما ذكره باسمه أضافه للنبوة أو الرسالة فهذا تعظيم من الملك الجبار لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن يوم أحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا ما الذي حدث له في هذا اليوم اسمع بمجموع روايات الحديث الوارد في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على عاتقه ضربة شديدة من عبد الله بن ابن قميئه عليه لعنه الله اشتكى منها شهرا ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن قميئه اقمه الله فطارده ثور حتى سقط من فوق الجبل بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه فشج جبينه وسال الدم على جباه ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه حتى أخرج تلك الحلقات أبو عبيدة رضي الله عنه وسقطت أسنانه وهو يخرج الحلقات من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسال الدم على وجنتيه وسقطت رباعيته وشج في شفته السفلى تخيل معي هذا المنظر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم الدم يسيل من جبهته ويسيل من وجنتيه ويسيل من فمه ومن شفته يعني أن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يسيل الدم كله من وجهه ومع ذلك لا يدعو على قومه صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن وسعود كأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى سال الدم من وجهه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم ارحم أمتي أو اللهم اغفر لامتي فإنهم لا يعلمون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الموقف قال الإمام القرطبي رحمه الله الحاكي والمحكي عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يحكي عن نفسه ولذلك لما جرح في جبينه ووجهه وفي فمه وشفته والدم يسيل عن وجهه كان يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول كيف يفلح قوم ادموا وجه نبيهم كيف يفلح قوم أدمى وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا ما لقيه يوم احد وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه فجاءت فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وجعلت تضع أشياء على جرحه ليرقى الدم ولكن الدم يسيل من رسول الله ولا يرقى حتى جاءت بقطعة حصير فحرقتها ثم طحنتها ثم وضعتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة وكان أشده علي أشد يوم لقيته من قومك حينما ذهبت إلى الطائف إلى العقبة إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلال وهو من سادات أهل الطائف أدعوه إلى الله جل وعلا لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه قرر صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليبلغ الدعوة إلى سائر الناس في مكان آخر فلما ذهب إلى الطائف انظر ما الذي حدث له صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين وثم زيادات أخرى للحديث عند ابن إسحاق وغيره اصطف الناس صفين. وصار النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصفين يدعوهم إلى الله جل وعلا وإذا بهم يلقونه بالحجارة تخيل معي هذا الموقف العظيم النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله قدره لما سبه أبو جهل عليه لعنة الله أبو لهب عليه لعنة الله حينما صعد إلى جبل الصفا ودع الناس إلى الله قالت تبا لك يا محمد اجمعتنا لذلك الله جل وعلا من فوق سبع سماوات غضب لنبيه فانزل تلك الايات تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ولما آذته اذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جميل عليها لعنه الله استوجبت النار بسبب إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وامراته التي كانت تحمل القمامه وتضعها امام داره صلى الله عليه وسلم وامراته حماله الحطب في جهنم في جيدها حبل من مسد هكذا انتصر رب العزه جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بين الصفين وهم يلقونه بالحجاره كلما دعاهم يلقونه بالحجاره ثم مكتفوا بذلك بل سلطوا عليه السفها أو الصغار فجعلوا يعدون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة حتى سال الدم من كعبه من قدميه صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين فهمت على وجهه همت لا أدري إلى أي مكان أذهب تخيل شدة الإيذاء الذي وقع برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه من حزنه على أمته وما حدث له من الإيذاء فقد الوعي فلم يعد يدرك شيئا صلى الله عليه وسلم قال فهمت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل أتدرونا؟ كم تلك المسافة؟ قال الحافظ رحمه, رحمه الله هذه المسافة مسيرة يوم وليلة يعني صار على قدميه والدم ينزف منه صلى الله عليه وسلم لا يدري أين يذهب ولا إلى أي مكان يقصد مسيرة يوم كامل بليلة فما فما استفاق مما حدث له إلا وهو بقرن المنازل قرن السعالب فجلس صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه حزينا على أمته حزينا أن ينزل العذاب من الله جل وعلا انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس حزينا فإذا برب العزة الملك الجبار جل في علاه يرسل الامين جبريل ومعه ملك الجبال فنزل على رسول الله وسلم عليه ثم قال يا رسول الله ان الله جل وعلا يقرئك السلام وارسل اليك ملك الجبال أرسل الله جل وعلا ملك الجبال لرسول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله فمره بما شئ فيسلم عليه ملك الجبال ويقول يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت يطبق عليهم الجبلين العظيمين ليموت الجميع فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أن أشد شيء لقيه هذا اليوم ماذا سيقول صلى الله عليه وسلم وهو في شدة حزن وأسن مما حدث له قال كلا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك هكذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأختم العنصر هذا بموقف عظيم جدا لتعرف لتعرف أن رحمته صلى الله عليه وسلم بنا ما اقتصرت على هذه الدار بل خب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شيئا ينتفعون به يوم القيامة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي بعض الروايات لكل نبي دعوة دعا بها على قومه وأما أنا فقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة يجتمع الناس يوم القيامة في أرض المحشر يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا يبتدئون بنبي الله آدم وكل نبي يقول إن الله جل وعلا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب بعده مثله ثم يذكر ذنبا قد فعله وقد غفر الله له ذاك الذنب ثم يقول نفسي نفسي نفسي الأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى نبي الله نوح فيقول كما قال نبي الله آدم ثم يذهبون إلى الأنبياء هكذا حتى يصلون إلى خير الأنبياء وإلى سيد ولد آدم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه جميع الأمم يقولون ذلك يريدون أن يخفف عليهم من الموقف من وقوفهم في أرض المحشر ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا عند ربك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا لها أنا لها فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن فيحمد ربه ويمجده بمحامد لم يسبق إليها فيقول الملك الجليل الجبار لرسول الله يا محمد ارفع رأسك وسلطعطه فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الموقف ليقدم الناس إلى الحساب ثم يخر ساجدا تحت العرش لأجل أمته فيقول الله جل وعلا يا رسول الله أو يا محمد ارفع رأسك وسلطعته واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي فيقول الله جل وعلا أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجهم ثم يخر ساجدا فيقال له مثل ما قيل ثم يقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار ثم يفعل ذلك ثالثا ورابعا وفي كل مرة يخرج من أهل النار قوما من أهل التوحيد الذين ماتوا على المعاصي والذنوب ولم يتوبوا إلى الله جل وعلا من تلك المعاصي فيخر ساجدا في المرة الرابعة اسمع في المرة الرابعة فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي فيقول الملك الجبار جل وعلا وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من مات على لا إله إلا الله يخرج من النار من مات على التوحيد ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قذرنا له قدره وهل أعطيناه حقه وهل عرفنا سيرته وهديه وهل اقتفينا أثره وسرنا على طريقته ومنهجه وهل غضبنا له وانتصرنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا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 هذا ما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلنا نحن حتى ندخل الجنة حتى أنه مكتفى بإجهاد نفسه وإهلاكها في دعوة الناس والأخذ بأيديهم إلى الله في الدنيا لكنه ادخر تلك الشفاعة لنا يوم القيامة لينفعنا في دار ينقطع فيها العمل لا ينفعك في هذا اليوم إلا عملك لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك في هذا اليوم وله شفاعات أخرى غير إخراج بعض الموحدين من النار بل له شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم في إدخال أهل الجنة الجنة وفي رفع درجاتهم فهو الذي يفتح باب الجنة لا يفتح خازن الجنة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لتعارف فسق وفجور هذا الرجل المجرم الذي قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليست معه الجنسية المصرية انظر إلى هذا المجرم الفاسق الفاجر يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليست معه الجنسية المصرية يعني ماذا تريد لا نغضب لرسول الله لا يقام شيئا لا يطرد السفير مثلا لا تتخذ الحكومة إجراءات ضد هؤلاء الكفر الملعونين الذين أهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليست معه الجنسية المصرية اعلم يا أيها الفاسق الفاجر أن الجنة لا تفتح إلا بيد محمد صلى الله عليه وسلم الجنة لا تفتح إلا يد محمد صلى الله عليه وسلم والضمأ في أرض المحشر لا يزول الا إذا سقيت من يد محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من حال أهل النفاق هكذا تعرضنا لشيء من رحمته اما الشق الثاني وهو في حد من سبه واهانه وسخر منه صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حده القتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حده القتل إن كان مسلما كفر بسبه وسخريته واستهزائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مرتد فيقتل ردة وان كان كتابيا من اهل الكتاب يهوديا او نصرانيا وله ذمه وعهد عند المسلمين فقد انخرقت ذمته وذهب عهده ويقتل لانه صار اشد من المحاربين ان كان مسلما ارتد عن ملة المسلمين بسبه وسخوريته لرسول الله فيقتل ردة وإن كان يهوديا أو نصرانيا كتابيا وله عهد وذمة يعني مثلا دخلوا في عهد المسلمين وذمتهم في حمايتهم الذي يفعل ذلك نقض عهده وزالت ذمته وحده أن يقتل هذا حد من سب محمد صلى الله عليه وسلم وإليكم بعض الأدلة التي تدل على ما ذكر ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الاشرف فقد اذى الله ورسوله اذى الله ورسوله والله جل وعلا قال وان الذين يؤذون الله ورسوله اعد الله لهم عذابا مهينا فقد اذى الله ورسوله وكعب بن الاشرف من اليهود وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي ذمته يعني له عهد وذمة أن يحمى من المسلمين ولكنه لما سب رسول الله وتكلم في عرضه وتشبب بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من له فقد اذى الله ورسوله فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وقال يا رسول الله ائذن لي أن أقتل كعبا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له قال ائذن لي أن أقول فيك شيئا يعني لو احتاج الأمر أن أتكلم عليك من أجل أن أقيم خطة القتل فأذن لي فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا فعل محمد بن مسلمه لتعرف حد من سب محمدا صلى الله عليه وسلم أو آذاه فذهب محمد بن مسلمه لكعب بن الأشرف ومعه أبو نائلة وأبو نائلة أخ لكعب بن الأشرف من الرضاعة فنادى على كعب فجاءه كعب فقال له يا كعب لقد جئتك استسلف منك وإن هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا الرجل قد عنانا بكسرة الصدقات أتعبنا من كثرة ما يطلب منا من الصدقات هذه حيلة محمد بن مسلمة رضي الله عنه فضحك كعب بن الأشرف عليه لعنة الله وقال وأيضا والله لتم لتملنه لتملنه ستملون منه فقال جئتك أستسلف منك وسقا أو وسقين ولكننا قد اتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ولا أحب أن أتركه حتى أنظر ماذا سيصنع فقال له كعب ابن الأشرف اليهودي ارهنوني شيئا قال ماذا تريد؟ قال ارهنوني نساءكم يهودي ملعون قال ارهنوني نساءكم قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب تفتن النساء بك قال أرهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيعير أحدهم فيقال رهن من أجل وسق أو وسقين ذاك عار لكننا نرهنك اللامه السلاح العدد التي معنا وكانت هذه قطة من محمد بن مسلمة رضي الله عنه حتى إذا جاء ومعه السلاح لا يستغرب كعب بن الأشرف كونه جاء بالسلاح قال ولكن نرهنك اللامه السلاح فتواعد ليلا فجاءه محمد بن مسلمة ومعه بعض أصحابه وقال لهم إذا نزل كعب بن الأشرف فسأقول له دعني أشم رأسك ثم أقول له دعهم يشمون رأسك ثم إذا استوثقت منه فاقتلوه فنادى على كعب بن الأشرف بالليل فأراد كعب أن ينزل وكانت تحتهم مرأة من العرب وكان حديث عرس بها فقالت اين تذهب؟ قال هذا محمد بن مسلمة ومعه أخي ابو نائل من الرضاعة فقالت له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم فآبى إلا أن ينزل فنزل كعب عليه لعنة الله كعب بن الأشرف اليهودي الذي سب واذى محمد صلى الله عليه وسلم فنزل لهم وهو ينفح طيبا فلما أقبل على محمد بن مسلمة وسار معه قال ما رأيتك أطيب من الليلة قال نعم تحت مرأة هي أطيب نساء العرب قال دعني أشم رأسك فشم رأسه ثم تركه وسار ساعة ثم قال دعهم يشمون رأسك فشموا رأسه ثم صار ثم تحدثوا ثم قال دعني أشم رأسك فاعطاه رأسه فاستمكن منه ثم قال دونكم فاقتلوه فقتل هذا المجرم الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان معاهدا وله عهد وذمة فنقض عهده وزالت ذمته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لا لشيء إلا لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قار انظر كيف, كيف هي رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وكيف كانت شفقته ومع ذلك لا يقرب أحد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو رافع اليهودي وهو من تجار أهل الحجاز كان يهوديا ملعونا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لنا أن نقتل ابا رافع وكان لأبي رافع حصنا حصينا يتحصن فيه وكان الناس يسمرون عنه والحديث في صحيح البخاري ومسلم فذهب عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وجماعة من الأنصار فذهبوا ليلا فأوقف عبد الله بن عتيك القوم وقال لهم انتظروا لا تصنعوا شيئا حتى أأذن لكم فذهب فوجد الناس خارج الحصن فاختبأ فخرج القوم ببعض شعل النار ليبحثوا عن حمار ضل عنهم فخاف عبد الله بن عتيك أن ينظروه فيعرفوه فغط طا وجهه قال فقنعت وجهي وجلست كاني اقضي حاجتي فبعد ان مر القوم ودخل الناس الحصن نظر الي البواب وهو مقنع وجهه وقال له يا عبد الله اذا اردت ان تدخل فادخل فاني ساغلق الحصن قال نعم فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال فكمنت في مكان فأغلق الرجل البواب أغلق الباب ثم علق المغاليق بود بوتد قال فانتظرت حتى هدأ الناس وكان أبو رافع يسكن بعلالي في الدور الثاني وكان يسمر عنه الناس يجلسون يتسامرون عنه عنده فلما انصرف الناس في وسط الليل ولم يعد يسمع صوتا قال فاخذت المفاتيح المغاليق قال فاخذتها وجعلت افتح بابا بابا وكلما فتحت بابا اغلقته علي قلت إن أدركني القوم ونظروني لم يخلصوا إلي حتى أقتله يعني أقوم بمهمتي فإن قتلت بعد ذلك فهو فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلت أفعل ذلك حتى وصلت إلى غرفة مظلمة وأبو رافع ينام بين أبنائه فلم أراه فناديت عليه قلت أبا رافع فقال من فانطلقت نحو الصوت فضربته بالسيف ولكنه لم يمت فصاح الرجل فخرجت خارج الغرفة وغيرت صوتي وجعلت كأنني أغيث قلت ما شأنك يا أبا رافع قال لأمك الويل رجل أراد أن يقتلني قال فاتجهت ناحية الصوت فضربته بسيفي فلم يمت فخرجت للمرة الثانية فغيرت صوتي وجئت كأنني اغيثه وأيقن مكانه قال فانطلقت إليه فضربته بسيفي فما تركته حتى ظننته قد مات ثم خرجت أعد على الدرج فوضعت قدمي في مكان ظننت به درج فانكسرت ساقي فربطتها بعمامتي ثم ذهبت إلى أصحابي وقلت النجاء لقد أهلك الله أبا رافع اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال قلت والله لا أترك الحصن حتى حتى اسمع الناعي ينعي موت ابي رافع فكمنت في مكان حتى أصبح الناس فإذا بالناعي ينعي أبا رافع قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا وقد جئنا فقال أفلحت الوجوه قتلتم أبا رافع قالوا أجل يا رسول الله قال فبسطت ساقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليها بيجانا فبرئت بفضل الله تعالى هذا دليل من إثنى عشر دليلا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حده القتل وهذا إجماع من الصحابة لا خلاف فيه ولذلك سب رجل أبا بكر رضي الله عنه فقال بعض الصحابة يا أبا بكر إئذن لنا في قتله قال لا ذاك محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي إذا سب فإن حد الساب هو القتل وإني أتعجب من بعض المثقفين الجهال الذين لا يعرفون شيئا عن دين الإسلام ولا يفقهون شيئا عن الحدود والعقوبات لا يعرفون شيئا عن التاريخ والسير ليعترضوا على مثل ذلك ويشفقون على من سب رسول الله أن يقتل فهل لا اشفقوا على رسول الله الذي لا يدخل احد الجنه الا بيده من سب واهانه هؤلاء لمحمد صلى الله عليه وسلم اختم بهذه القصه هذه القصه اسنادها صحيح أخرجها الحاكم في مستدركه وأخرجها الإمام البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت عنده أم ولد أم ولد يعني جارية أما, أما عنده لكنه رزق منها بولدين فتسمى بأم ولد ليست زوجته هي أما عنده قال هذا الرجل الأعمى كانت عنده أم ولد وقد رزق منها بولدين وكانت من أرفق الناس بهذا الرجل الأعمى لكنها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها الأعمى عن ذلك فلم تنتهي وعادت لتؤذي رسول الله بلسانها صلى الله عليه وسلم فنهاها فلم تنته فقام وأخذ قدوما قد أو غير ذلك فضربها به فقتلها فأصبح الناس يتحدثون من الذي قتل المرأة لا يظن أحد أن الرجل الأعمى قتل هذه المرأة التي هي أم ولديه والتي كانت في خدمته ومهنته فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال أنشد الله من لي عليه حق وقتل المرأة أن يأتي فخرج الرجل الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزلزل قال يا رسول الله أنا قتلتها قال ولما قال لقد كانت بي رفيقه يعني هي بالنسبة لي كانت تحبني وكنت أحبها كانت بي رفيقه ورزقت منها بولدين كاللؤلؤ كاللؤلئتين لكنها كانت تؤذيني فيك فقتلتها فقط لأنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤذين فيك فقتلتها فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهدكم أن دمها هدر يعني لا دية لها ولا قصاص لأنها قد اقتربت اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجناب رسول الله لا يحق لأحد أن يتعدى فهو خير خلق الله على الله فقتلها وسوى ذلك من القصص الكثير ذاك رجل أيضا جرأ امرأة يهودية من قومه وهي معاهدة يعني في عهد المسلمين وذمتهم وحسبكم بالمعاهد فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الحرب في الحرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فكونه يأذن بقتل المراه هذه فما ذاك إلا لشيء عظيم جدا عند الله عز وجل هذا حد إخوة الكرام من الله تعالى ولا يستتاب وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقله تب لا يؤتى به ويقام عليه الحد إذا جئ به إلى السلطان فلا يستتاب على الراجح بل يقتل حدا مثله مثل بعض الحدود كحد الزنا مثلا الزان المحصن, المحصن المتزوج حده الرجم لو أنه فعل الفاحشة وجيء به إلى السلطان وقال تبت إلى الله من تلك الجريمة هل يعفى عنه؟ الجواب لا بالإجماع لا يعفى عنه لكنه يرجم فتوبتك بينك وبين الله ولكن حد الله فيك القتل السارق إذا أخذ به إلى السلطان وقال تبت إلى الله توبتك بينك وبين الله ولكن حد الله أن تقطع اليد قاطع الطريق حده أن تقطع يده, يده أو رجله من خلاف او يقتل أو ينفى من الأرض حتى وإن تاب إلى الله عز وجل كذلك الذي يسب رسول الله أو يستهزئ به أو يستهين به صلى الله عليه وسلم فإن حده القتل وإن تاب فتوبته بينه وبين الله ولكن حد الله فيه هو القتل إخوة الكرام هكذا بين في العنصر الاول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته مع هذه الامه وفي العنصر الثاني حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت انه يقتل بالاجماع واجماع الصحابه على انه لا يستتاب افيدكم فائده اخرى لو تطوع رجل من احد المسلمين فقتله بغير إذن السلطان فإنه لا يلام على ذلك الأصل في الحدود أنه لا يجوز لأحد أن يقيم حدا سوى السلطان لا يجوز لأحد أن يقيم الحد سوى السلطان لكن الذي يسب محمدا صلى الله عليه وسلم لو تطوع بعض إخواننا بأمريكا فقتلوا هؤلاء الكفر الذين اهانوا النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أجر عظيم عند الله جل وعلا ولو زهقت أنفسهم بعد ذلك فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام ما ينبغي علينا أن نفعله ينبغي علينا أن ننشر سيرته وأن ننشر أخلاقه ومفاضله صلى الله عليه وسلم وكيف بذل من الجهد من أجل هذه الأمة وأن نعلم ابناءنا وأن نذهب إلى الناس في أماكنهم والذي لا يستطيع أن ينصح الناس أو أن يعظ احدا فليشتري بعض الكتب المختصرة التي فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحتوي على فضائله ومآثره فيقوم نشرها بين الناس يكلف احدا ويشتري كتبا ويشتري بعض الاسطوانات ويوزعها على الناس في أماكنهم ليعرفوا فضل محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من استطاع أن يترجم بعض الكتب بلغات أخرى غير اللغة العربية لتنتشر بين الكفار ليعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لو عرفوه ما سبوه ووالله لو عرفوه صلى الله عليه وسلم لما ما سخروا منه ولا اهانو ولكنهم جهلوا اسال الله جل جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم استر وراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم يا قوي يا عزيز يا ملك يا جبار عجل اللهم بإهلاك بشار اللهم عجل بإهلاك بشار اللهم عجل بإهلاك بشار يا ذا الجلال والإكرام اللهم جعله عبرة للناس أجمعين وانصر اللهم المستضعفين في سوريا وفي كل بلد من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخوانا المستضعفين في بورما اللهم انصر المستضعفين في بورما اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقم الصلاة